سير يليا للفرح بنغامك علينا خلينا نمسى الحزن أرجوك أرجوك أرجوك خلينا سير يليا للفرح سير يليا سير يليل الفرح بنغامك علينا وخلينا ننسى الحزن أرجوك خلينا سير يليل الفرح بنغامك علينا خلينا ننسى الحزن أرجوك خلينا شي صير شي لو للفرح فاديوم غني أنا شي صير لو للفرح فاديوم غني أنا لا لا لا لا تغن واتطرب والنفس تغوين تعبير عن الوفا وشوق اللي دبينا تعبير تعبير عن الوفا وشاق اللي ذي بينا هاليالا نشعل شمع ونعلجل زينا هاليالا نشعل شمع ونعلجل جينا بميلاد خير الورى المختارها دينا محمد نبعث تهاني العليل بالشدة يحمينا بميلاد خير الورى المختار حادينا نبعث تهان العليل بالشدة يحمينا بحب الصمود اني بهوى لموصينا قال لي حب حي درم بدين ويعبر سرعات الحشر, الحشر واكتابه بيمينا واحنا الفخر شيعته اوش تسمي سمينا يوم القيامة لخادم اهل البيت السيد سعيد الصافي الرميثي سير يا ليالي بنغامك علينا سير يا ليالي بنغامك علينا سير يا ليالي بنغامك علينا وخلينا ننسى الحزن ارجو خلينا شي يصير لو للفرح فديوم غني شي يصير شي يصير لو للفرح فديوم غني انا لا لا, لا تظن والطرب والنفس تغوينا تعبير عن الوفا والشوق اللي دي بينا هل يلا نشعل شمع ونعلق لينا هل يا ل هل يلا نشعل شمع ونعلق الزينه بميلاد خير الورى المختار هادينا محمد نبعث تهاني العلي البشده يحمينا نبعث تهاني العلي البشده يحمينا بحب الصمد النبي هو الموصين قال اللي يحب حيدر متمسك بدينه ويعبر صراط الحشور واكتابه بيمينه واحنا الفخر شيعته واحنا الفخر شيعته او ش تسمي سميانه يوم القيامة علي علي, علي, علي